Soon oled sa oled ennalt alabim, oled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 يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أولي كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله قِ الله فَإِن اللهَّه شَديدعقاب مَا قَطَعتُم مِلينَةٍ أَ تََكتُمُهَا ق إِمَةَ على أُصُولهَا فَبإِذْن الل فَبإِذْنِ الله هي ولي يخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله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 رسولي من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذ القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا, كي لا يكون دوله بين الاغنياء وَأَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 صَرُّوا ن الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم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 ربنا إنك رؤوف رحيم